طلعت ترتل للحياة كتابها سمحا إن تدعو الخلود أجابها طلعت ترتل للحياة كتابها سمحا إن تدعو الخلود هي أمة التوحيد هي أمة التوحيد بورك هديها فلقد تسع وتنفست في الكون صبح بشاره يدمديا جيل النغا يدمديا واتى ختام مبشرا والأرض وجنة رضوان Fill وابصم لنا وتعود امتنا الى اجدادنا